بيت الرسالة يا نار يا نار هذا بيت العذالة يا نار يا نار هذا بيت الرسالة. يا نار اللي تسعر في بيتي البتولة جيتك أناشد بفكار الذهولة تعرفين الدار والهادي المختار مصدر الأنوار حذر والأطهار يا نار اللي تسعر للهادي جهولة بدار الله طهر ساكنه ورسوله هالفلك ما دار لو ما هالكرار والخلض ما صار لا ليل ولا نهار بهذ الدار فاطمة والعقيلة بهذ الدار الشريعه الاصيله بهاد الدار فاطمه والعقيله بهاد الدار الشريعه الاصيله خلل جزل يا Oh, yeah. نار اللي تسعر في بات الإمامة أسايل وجفني محتار بمنامة قاطمة زهرة بين النساء أفضل هذا بات الدين فيه الوحي تنزل خليل الله لمن صابته الظلامة قرد جنت يمه يا نار وسلامه والعجب يا نار في فاطمة ما حال سيدة الأكوان من فعل الأول عن الكرار سفدينا الله شايد عن الكرار بالحمايل تقيد علي الكرار سيف الله شيد علي الكرار بالحمايل تقيد خل الجزل يا نار فاطم بهذا الدار خل الجزل يا فاطم بهذا الدار یا <تصفيق> نار فاطم بها ده دار خلی الجزل یا فاطم بها دار یا نار یا نار تسعر فی بیت الميامین الى الحور زنب كل مرة تقصدين بالجزل والثار من فعل الأشرار ويومه الأحرار مرمي بالأوعار يجوا بالمشاعل أولاد الملاعين وهجمه وشبه يا ويل الصياوين من فعل تكرار في نسل المختار والدهر غدار ما راع الأقمار وصار الصار عالخيم والنساوين وصار الصار والدباح بالثرح سن وصار انصار عالخيم والنساوين وصار انصار والدباح بالثار احسن خلي الجزل يا نار الدار خلي الجزل يا نار الدار یا یانا اا دته تل عادت العداله یا یانا اا دته ریساله یا یانا اا دته تل عدالت العداله یا یانا النار اللي تسعر في روس المشاعل شعاتب وندري بحقاد الأنامل انحقدت شم نار شبهة في القلوب والأذى صار هو المطلوب لبيت النبوة حاطتها الجحافل ونار ضغنة ما إلها مماثل ما كفني حل والحق المسلوب وظله بحقاد بالمنزل مشبوب على الأطهار كم من مآسيب على الأطهار هل جلوب ضلي على الأطهار شمجرت من ماسي على الأطهار هل جلوب ضلي قاسي خل الجزل فاطم بها الدار خل الجزل يا فاطم بها الدار دغه رساله یا انا هغه دې تل دا دغه عدالت یا انا دغه رساله یا انا هغه دې تل عدالت یا ام بهادي الدار يا نار اللي تسعر في دار سيد الدين و ام الايمة والحورة لا يطل أي نور من نبع الإيمان بالقيامة انشان تخمدك النيران جهنم لجلهم تخمد لما تدرين مثالي يا نار هي يوم مولد حسن وانت وجهتي في بيت القرآن بالعلم والدين خصها الرحمن زمن دوار بالجزل يحرقونا زمن دوار يلقمون الحزينة زمن دوار بالجزل يحرقونا زمن دوار يلقمون الحزينة خل الجزل يا نار فاطم بها دي الدار خل <تصفيق> الجزل يا نار فاطم بها دي <تصفيق> ی نار خليه مزل ي نار په دن بهاله ي نار